أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 وَنَيا قَوْمِيَ امِنُوا عَلَى مَا كَانَتْ لَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مقيم كتاب النَّاسِ بالحق فمن اهتنا فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموت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 للَِّهُ فَقِر السماواتِ والالْأَرّ عَمَ الغَيب والالشهادَة آ تَتتحكُ بَ غِبادِك تَتتحكُ بَ غِبادِكَ في مَا كانَوا فيِيه يحَلفون وَلَ أن للَِّذينَ ظَلَمُ مَا في الأررض جَمع وَمِثلَهُ مهُ فدوا بِك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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كُشِفَ عَنْهُ نِعْمَةٌ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلبوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء في خفيه اخرا فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجه ابي النبين وجيامن النبين والشهداء وقضي بينهم بالحق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 اِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُها وَقَالَ لَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ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 حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزْرَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزْرَتُها عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدِينَ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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنبع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 رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 الذين كفروا ينادون لم الله اكبر من ما قلتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل لنا خروج من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 وما يتذكر الا من ينير فدعوا الله المخلصين له الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من امره, الروح من أمره على من يشاء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 فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن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 في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربي هم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل منهم من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلوا رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليه كذب وانك صادق يصيبكم بعض الذي يعيدكم ان الله لا من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن قال فرعون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 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل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 ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب